يا موسى بن جعفر قادم كثير خطوتك مصرخ ومشيت عني يا, يا موسى بن جعفر قادم كثير خطوتك مصرخ ومشيت على جفعاني دلموت ولساني بقى ميري ردد على اسمك امام الدمع صليت على اسمك امام الدمع صلّي و دريت رافع بكل حسب تاج ياب swat y ba ma hal baik ye'd me htaj تاج هاي سين عمره تنسف جروح حمام على المناين صارت الروح هاي سنين عمره تنسف جروح حمام على المناين صارت الروح يبا بالمراك الطيح العيوم أخ جلاكي نلقش قد يطلقون ينضى بالموراد الطيح العيون أخ جلاكي نلقش قد يطلقون كريمو للي جي كش يطلو بانطيت كريمو للي جي كش يطلو بانطيت يا نزب نجاق فتوجد مصر خو مشت عنيين. يا موسى بنجعق طادمك جيت فتوجد مصر خو مشت عن ديك مش لتروح علي تشف بعاني دي الموت والسان ضمير يردد بصوت علي اسمك امام الدمع صليت علي اسمك امام الدمع صليت ما ليت وجيتك جيت ازود قالك يا امام يصلي جبري سجلو يا احسناب وحشت الليل خليفك يا امام يصلي جبري الشمس ما تنسى جن خاطري سجنو كل بنهم مت الساعه شمس ما تنسى جن خاطري سجنو كل بنهم مت الساعه السمور من لاجئتوا لله رجيت من الله ايجي اتول الله رديت يا موسى بن جعقا طادي مكتشيك خطو ايجي المصرخ ومشت عن بيك يا موسى بن جعقا طادي مكتشيك خطو ايجي المصرخ ومشت عن بيك شو على شف بعاني دي الموت والسان ضمير يردد بصوت على اسمك امام تمع صليت وعلى اسمك امام الدمع صلي يا كارم الغيض وباب الامراد يا راح بالعترا واسد بغداد يا كارم الغيض وباب الامراد يا راح بالعترا واسد بغداد نسان الحزن دمعك فني azkor el nasbiya l shan san el husn da ma chefni layta najilak حد لم يحتفل اليوم يشيع الكاب ومعل الجسم مسموم كنتشربنا حد لم يحتفل اليوم يشيع الكاب ومعل الجسم مسموم بس صوت المصيبه وهنادي بس صوت المصيبه وهنادي يا <تصفيق> مسكنك <تصفيق> يا <تصفيق> فادي <تصفيق> ما خطوتك مثل صرخه عن عني يا موسى بن نجاح قادم كثير خطوتك مثل صرخه ومشيت عني شلت على جرف معاني دالموت ولساني بقى ميري رتت بصوت على اسمك امام الدمع صليت على اسمك امام الدمع صليت انا جسرني جسد خلوك على نفس التيشرت تمشي عيد على جسر المني يتجسد خلو على نفس التيشرت تمشي عيد بحو بكت عينك سرت نظر الشيعه هو كم حضرتك يا ابن الوديعة بكت عينك سرت نظر و انت يا حضرتك يا وجه الاله الفاشكايا حزين بغيابك كل النبوات يا وجه الاله حزين بغيابك كل النبوات سجتك يا امان القدس, القدس, القدس والبيت يا امان القدس والبيت يا نوسفنا جاء خادمك كثير خطوتك من صرخه ومشيت عني يا موسى بن نجاح قادم كتير خطوتك من صرخه ومشيت عني يا موسى بن نجاح قادم كتير خطوتك من صرخه ومشيت يا موسى بن نجاح قادم كتير خطوتك من صرخه بصوت خادم اهل البيت واللي علي عبد الحسين الحياوي بقلم الشاعر الحسيني المبدع علي الفتلاوي كورال سليم صباح الهندسه الصوتيه والتوزيع سيف المنشداوي ومحمد ياسين اللاوي تم التسجيل في استوديوهات بركات المنذ الإسلامية الاشراف العام ابو ياسر الفادي